استغفر استغفر الله رب الوقت اللي قاسمنا مسؤولي كل يوم ربنا اربعه ولا هي اجي قلت الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالي يظهر الدين إياه العبد وإياه نستعين إن الضراط المستقحين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وطرقها ودفرق لا تدام والنهار لا تداما والزل لا يوشاها قالوا ان جنك هذا وقنطوا كما من ذا سا زلزلت امم يوم واذبعت اشقا فقال لهم رسول ضراوا فظوا وذوا وذوا فقال لهم فقروها فدبتم منهم خسوا ولا يطرق بها. الله أكبر سمع الله من الحمد الله الله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 الرحمن الرحيم. ما نفي يوم الدين. إياه تدعمه وإياه فبسعين. إذ لنا صراف مستقيم. صراف ولذين أجد عبدهم. ولل مرعوب عبدهم ولا نضاع بسم الله الرحمن الرحيم والدير والجيسون وطول دينين وراد بلد الأمين لقد فرقم الجزادي أحسن فرمين ثم راد بداه أصغل كافرين إلا ملللين آمنا ولو أجل ويمنون فما يتلبه فبعدك الدين ألا شرمان أختم آدمين الله أعبر سمع الله من حمد الله أعبر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 Allah Allah Allah, Allah. Allah. سمع الله من عمد الله أكبر الله أكبر الله اكبر سمع الله من, من الله Thank <laughs> you. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله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 سبحان <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <الحمد> الله الحمد لله لا إله إلي الله ولا ت humble ولا تضع إلا ناظ المحر Lucaric وإذ حكمنا هو حج وأجлось ما أرمنا رحم الله لا إله الله من الأفضل مسألة نوم لو ما تصوا صداة القرض من ذلك يا شاي Mondowego نحن أنظر إلينا وصالعل عم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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الهداة والتقى والعافية والإنعام اللهم كما اللهم كما من امتح لينا بالإيمان قزدنا منه, من منه وكما من امتح لينا بالعافية قزدنا منها نسلق التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقابة وحسن الخاتمة ربنا ربنا ارزقنا الزوجا والذريه جنا قروا واعلموا على الصراط اللهم بارك لنا في ذرياتنا اللهم لنا في ذرياتنا اللهم لنا في ذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك ورزقنا بالرضا صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم